يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ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 فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يدخنونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق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 فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدوهم مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم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 فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن فُقْتَلَنِي كَمَا قَتَلَ سَنَسَنَ بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ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 ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 فَضَامُ مُسَلَّ أَجَل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِم خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارَا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني نسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن استبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 فجعل لي صرحًا عليّ أطنع إلى إله موسى وإنه لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلىنا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم.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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما, منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون يتبعوا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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكُمْ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 وهو أعلم بالمؤتدين وقالوا إن تبع الهدا معكن تقطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثم رات كل شيء الرزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا كما غوينا تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء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 أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون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 عصبتي للقوة، واتيناه من القنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبتي للقوة، إذ قال له قومه لا تصرح إن الله لا يحب الفرقين.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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقىَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ النَّاظِرِينَ لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَقْضِ ضَنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ